بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالشق وعجل مسمى والذين كفروا عما أنزلوا معرفون قل أرأيتم مما تدعون دون أروني, أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرفون في السماوات؟ ايتوني بكتابين قبل هذا. ايتوني بكتابين قبل هذا أو ظهارة من علم أنكم صادقين. ومن أضل ما يدري. لا لا يوم القيامة. من لا يستجيب له إلا يوم القيامة وهم دعاء يغافلون. وإذا حشر لا شكان لهم حتى كانوا بعباده كافيين. وإذا سجلا عليهم آياتا قال الذين كبروا للحق لهم مما جاثر قال الذين كبروا للحق لهم مما جاثر هذا صحر مبين أن يقولون افتراه قل إن فلا تملكون لي الله شيئا هو بما تذلتون فيه إذا به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور قل ما كنت بدعا من الرشل ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يرحى إلي وما أنا إلا نذير قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد بني إسرائيل على مثله وشهد شاهد من بنيه لإسرائيل على أنفسه فآمنوا استكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفق قديم مِن قَبْلِ كِتَابُ مُصَدِّقٌ لِكِتَابِهِ وَرَحْمَةٌ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِشَأْنِ الْعَرَبِيِّ مِن قَبْلُ الَّذِي صَلَّى مُشْرَارُ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ وَلَا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة فالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وصين الإنسان بوالديه الإجسان أملته أمه قرهه ووضعته قرهه وحمله وبصاره ثلاثون شهرا إذا بلغ أشدته وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأعمل صالحا إن ترضى وأصلح لي في دريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وَنَائِسَ الَّذِينَ تَقَبَّلُوا عَنْهُمْ رَشْمًا مِّنْ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِنَا فِي الصَّالِحِينَ وَعَدَ الصِّدِّيقِ الَّذِي بَانُونَ وَالَّذِينَ قَالُوا لِوَالِدَيْهِ أَحْسِنُوا لَهُم مِّن قَبْلِ أَن يُؤْتِيَهُمَا أَحَدٌ مِّنَّ وَقَدْ وَقَالَتْ خَنَاذِيرُ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلُ وَهُمْ لَا يَشْقِي إِذَا زَالِزَالًا وَمَا تَأْمَنُ إِنْ أَوْعَدَ اللَّهُ فَأَخَذَهُ وَيَقُولُونَ مَا هَذَا إِلَّا أَشَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيهِمْ وَأَدْخَلْتَ مِنْهُمْ قَبْلَهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إنهم كانوا مقاشرين ولكل درجات من عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها اليوم تجزون عذاب الهولمين كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون وانكر أها عادل أن أنذر قومه بالأشقاف وقد خلت النذر بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادفين قال إنما العلم عند إن الله وأبلغكم ما أرسلتك ولكنني أراكم قوما تجهلون فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضًا يَشْتَبِلُ أَوْدِيَتَهُ قَالُوا هَٰذَا آلُهُم مُنْزِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَاءُونَ مَسَاكِنَهُمْ كذلك نجزي الْقَوْمَ ولقد مكناهم بماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدا ما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يرحدون بآيات الله وحاقة بهم ما كانوا به وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَهُم مِّنَ الْقُرَىٰ سَرَوْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادًا فَظَلُّوا عَنْهُمْ هَذَلِكَ إِلْفُهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَعِيدُ صَارِخَةٍ إِلَيْكَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنشِطُ وَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أَن لَّا نَعْبُدَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا نَسْتَحْذِرُ مَن لَّا يا قَوْمَنَا عَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآلُمُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَمِيمٍ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّرِيمٍ أَوَلَمْ يَرَو خلق السماوات والأرض يعي ولم يعي بخلقهم ولم يعي بخلقهم لقادر على أن في الموتى فلا إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين دفروا على النار أليس بالحق قالوا بلى وردنا قال فذوقوا العذاب بما كنت فَتَكْفُرُونَ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا عزم يَعْمَلُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ سَرَمَا فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ